وإن كنتم أن لا تخشوا في اليت ما كان كه ما قابلتم من النساء إنما وثلاث ورباع فإن كنتم أن لا تجعلوا صواعدا أو ما لك إيمانكم ذلك أدنى أن لا تقولوا وأت من ذا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هذيئا مريئا ولا تؤسوا السفهاء أموالكم بلسير جعل الله لكم تياما وارزقوهم فيها واكتوهم واكتوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آلستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف وَمَنْ كَانَ صَغِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا إِنَّ جَالِل نَصِيبُهُمْ مِمَّا شَرَطَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قَبْلُ مِثْلُهُ أَوْ كَثِرَهُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِنْ حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينُ فَلَهُنَّ مِنْهُ نَصِيبٌ مِثْلُ نَصِيبِ الذَّكَرِ وَإِنْ وَإِذْ يَقْضِي النَّاسُ لَدَيْنَا لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيُكَفِّرُ اللَّهُ وَيَقُولُ إلا الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيطلون سميرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسين فإن كن نساء فوق قسمته فلهن كلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد منهما الشدث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السلث فإن كان له إخوة فَرِثُهُنَّ مِن من بعد وصية يوصي بِهَا بها أودين فَإِنْ كَانَ لا ذَلِكَ أيهم أقرب لكم عَدْلِ بريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم يطف ما ترك أجواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الررع مما تركوا من بعد وصية يوصن بها أو ذين، ولهم نصيب من ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهم نص من ما تركتم من بعد وصية يوصن بها أو وإن كان رجل يورث كنالة أو امرأة وله أخم أو أخم فلكل واحد منهما السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلس من بعد رصية يوفى بها أو زين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم إذ فحجود الله ومن يبعي إله ورسوله يدخله جناتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم قُونَ عَصِلَا وَرَسُولَهُ وَيَسْتَهْزأُ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِذَا شَهِدُوا فَامْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ لَهُمُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَأَدُوهُمَا فَإِنْ شَابَ وَأَخْلَى فَأَهْرِضُوهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إِنَّ الْمَثَابَةَ عِنْدَ اللَّهِ لِلَّذِينَ يَحْمِلُونَ السُّوءَ فَرِجَاهَا لَتَيَانَ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُنَاكَ تُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَنْتَ تَتُوبَ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشَّيْءَ أَتِحَتَاءَ إِلاَّ أَمَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُوبُ الْآَنَ إني تبش الآن ولا الذين يموشون وهم كفار أولئك أعسد ما لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تيتم مساء سرها ولا تعقلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرون بالمعروف فإن فرئتموهن فعسى أن تفهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتِيرًا لَزَوْجٌ مِّنْكَانَ زَوْجِهِ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَفْعًا فَلاَ تَأْخُذُونَهَا شَيْئًا فَإِنْ تَأْخُذُوهُ فَبِشَهَادَةٍ مِنْهُ وَإِمَّا مِنْ ذِي قُربَةٍ وَأَن تَعْدِلُوا ۖ وَأَن تَصْبِرُوا وَأَن لَّا تَأْخُذُوا بِجُلُفِهَا وَأَن تَسْتَغْفِرُوا لَهَا وَلَا سَنْكِحُوا مَا نَفَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّشَاءِ إِلَّا مَا قَرْسَنَكُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا رجمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات النساء. وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِنْ زَائِقُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِلَّا مَن تَفْقُرُ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أُخْلَافِكُمْ وَأَن تَجْعَلُوهُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا أَن تَقْضُوا فَمَا حَكَمَ تَيْمُكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَقِيبًا وَالْمُصَنَّعَةُ مِنَ الإِنْسِ إِلَّا مَا مَنَنَتْ إِيمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَسْتَوُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فما اتمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم كما تراضيتم به من بعض الفريضة إن الله كان عليما حكيما وَمَن لَّمْ يَتَّقِ عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّا نُخَوِّفُهُ مِنْ عَذَابٍ مُّهِينٍ إِنَّ يأنشح الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُّسَافِحَاتٍ وَلَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ وَبَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فينفعوهن بإذن أهلهم وآتوهن أجورهن بالمعروف محطنات غير متافحات ولا متفق ذات أخزان فإذا أحصي النبع أسين بفاتكة فعليهن للصماء للمحطنات من العذاب ذلك لمن خجم عنت منكم وأن تصدروا خير لكم والله رفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويسوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن سميلوا مئلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا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 فَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا نُؤْمَرُ مِنْكُمْ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ وَنُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ كَرِيمًا ولا تتمنوا ما خبّر الله به ضعفكم على ضعف للرجال نصيبي من مكتسب وللنساء نصيبي من مكتسب واسأل الله من رضي إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ جِئِمٍ عَلِيمًا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأطربون والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نقربهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما خبَرَ الله بعضهم على بعضه وَبِمَا أَخَّقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَصْلَحَاتُ قَانِسَاتٍ حَفِرَاتٍ لِغَيْبِ بِمَا حَفِرَ الله وَالَّتِي تَقَاضُونَ شُزَهُمْ نَفِعُهُمْ نَرْهَجُهُمْ نَتِلْمَضَاجِعَ وَضِغُهُمْ فإِن أَصَابَنَّكُم فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمْ كَبِيرًا وإن خنت شقق بينهما فبعث حكما من أهله وحكم من أهله إن يريده إلا أي وقت لا هذين هنا إن الله كان أنيما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشيطوا به شيئا وبالوالدين إشتانا وملي القربا واليتاما والمكاكين والجار للقربا والجار للقربا والجار الذنوب والصائب للجنب وبه السميل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فطورا الذين يبخلون ويأمرون الناس البخل ويكتمون ما آساهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهيما والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ لَهُمْ قَرِينٌ فَزَاَّ قَرِينًا وَمَا لَهُمْ عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِسْطَانَ ذَرَّ وَإِنْ سَكُ حَسَنَةً يُضَارِفْهَا وَيُؤْسِ مِنْ لَدُنْهُ أَجَرًا عَظِيمًا فكيف إلا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بشعلى هؤلاء شهيدا يَوْمَئِذٍ وَالذِينَ كَفَرُوا وَالصُّورُ رَسُولٌ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَخْتَمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا ولا جنوبا إلا عادر سبيل حتى تغسفنوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم أو لا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صيدا طيبا, طيباً فَنْتَعَهُ بِوُجُوهِكُمْ وَعِيدِكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ أفواً غَفُورًا رَّحِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ بِهِ رِضْوَانَ اللَّهِ وَهُمْ لَا والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا ووكلا وكفى بالله نصيرا ان الذين هاجوا يارقون الشر من مواضعه ويقولون سمعنا واطينا واسمع غيرنا اسمع واسمع غيرنا ورائل عليهم بالثرتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واشمعوا وامرنا لكان خيرا لهم وأقوم, وأقوم ولكن لعنهم الله بكفر فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مخدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها سنردها على أجزائها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب الزبل وكان الله مسعولا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ اتَّرَى إِسْمًا عَظِيمًا ألم تر إلى الذين يذكون أنفسهم بل الله يذكه من يشاء ولا يظلمون فسيلا انظر كيف يكترون على الله الكرب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نطيبا من الكتاب يؤمنون في الجلس ويقولون الذين كفروا أولئك أهدا من الذين آمنوا سبيله أولئك الذين لعنهم الله ونيل العين له فلا من تجد له نصيرا. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَقِيلَ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ خَيْرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ فَإِنَّ لَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ والحكمة وَآتَيْنَاهُمُ الْمُلْكَ وَآتَيْنَاهُمُ الْحِكْمَةَ وَأَوْتَيْنَاهُم عَظِيمًا فمنهم من آمن به ومنهم من صدعا وكفى بجهنم تعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نفريهم نارا كلما نضيجت جلودهم بزلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ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 يُرِيدُونَ أَن يَتَّخِمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَتَّقُوهُ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فكيف إذا أطابتهم مطيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا فيحرقون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوهيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرف عنهم وعظهم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 فَتَغْفِرُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَهُمْ رَسُولٌ وَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا قَالُوا آمَنَّا بِكِ كَمَا آمَنَ النَّاسُ فَهَلْ يَحْكُمُونَكَ فِيمَا كَانَ شَجَاعًا بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا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 ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدلنا أبرا عظيما ولأبيناهم فراطا مستقيما ومن يطعن الله والرسول فأولئك مع الذين أنعن الله عليهم من المبين من النبيين والصديقين والشهداء والطالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى الله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فأنفروا ثبات أو انفروا جميعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُضِلُّ بَعْضَكُمْ وَيَمُنُّونَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا لَقَدْ لَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إذْ لَمْ أَكُونْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ صَابَكُمْ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ لَكُم لَمْ تَكُنْ بينكم وَبَيْنَهُ مَا إِذَا لَيْتَنِيكُمْ تُمَعْهُمْ فَأَقُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلِيُقَاتِلِكِ سَبِيلِ اللَّهِ لِنَجْرِ شُرُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِالْأَفْقِهِ وَمَنِ اُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يَغْلِبَ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان وعيبا ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم واقوم فلات وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى غريب منهم يخشون أن تكحشوا بالله فَحَجَّيْتَ لَنَا أَوْ أَشَدَّ قَضِيَّةٌ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّكَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِسَامَ لَنَا أَخَرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ أُولَئِكَ عَدُّ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُغْرَمُوا نَفْسًا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تطرهم حشرة يقولوا هذه من عند الله وإن تطرهم سيئة يقولوا هذه من عندك ألقوا لهم من عند الله فما لهؤلاء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 وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطعر رسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طعا فإذا درجوا من عندك بي تطع أفسدتهم منهم غير الذي تقول والله يكشفنا يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفاه لله وكيله أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِلْجِ الْلَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَبِيراً وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُهُمْ الأمر أو الخوف أداهوا به ولو أدوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستمعون منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتنعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وأرض المؤمنين عسى الله وهو أي يكف بساء الذين كفروا والله اجد بؤسه اجد تنكيله من يشفع شفاعة حسنه يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئا سي يكن له كفؤه منها وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حييتم لبايه ترحيو باحسن منها او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 اتَّخَذَ الشَّيْطَانُ وَاللَّهُ أَوْكَسَهُ عِنْدَنَا كَتَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَفْتَؤُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَإِنْ تُلُوهُ تَخْرُونَ كَمَا تَفَرُّونَ كم فَتَكُونُونَ خَوَالِئَ فلا تستقلوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإذا سويوا فخذوهم وقسلوهم حيث وجثموهم ولا تستقلوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم نساء أو جاءوكم أو جاءوكم حارب صدوهم أيقاتلواكم أو يقاتلون قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلواكم فَإِنْ أَصْلَحُ لَكُمْ فَلَمْ يُضَارُوكُمْ وَأَنْ قَوْلُ إِلَيْكُمْ السَّلَمُ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما أردوا إلى الكثمة أركسوا فيها فإن لم يعتذلوكم ويلقوا إليكم السلم ويقفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقسموهم وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَفِدْيَةٌ مِّن مَّالٍ مِّيسَّرٍ أَوْ صِيَامٌ مِّثْلُهُ فجية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم أذو لكم وهو مؤمن فتحرر رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم نتاق فجية مسلمة إلى أهله فجلة مسلمة إلى أهله وتحري رقبة مؤمنة فمن لم يجرح قيام شهرين متسادعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وما يخط المؤمن متعمدا خجلاؤه جهنم خالدا فيها فجلاؤه جهنم خالدا فيها وغمد الله عليه ولعنه ولعنه وأعذله على ذن عظيم يا أيها الذين الله فتبينوا ولا تقولون من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبسغون عرض الحياة الدنيا فإن لدى الله مظالم كبيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن اللهَ كَانَ لَنَا تَعْمَلُونَ قَضِيِرَا لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ رَضِيَ اللهُ عَنْ المُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَةً وخلا وعد الله حسنا وفضل الله المجاهدين على القاهدين أجرا عظيما جرجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله ركورا رحيما إن الذين نسوا وفاءهم للملائكة والأنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك نأواهم جهنم وشاءت مصيرا إلى المستمعفين من الرجال والمساء والولدان لا يستطلمون حيلة ولا يهتدون سبيلا وقالوا فَوَلَّاهُ إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي مَشْرَأُ الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسِعَةً فَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ دَارِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَطَمْئِنْهُ وَلَا تَخَلْفْكُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ تَلْتَقِمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَيَرْقُضُونَ إِلَيْكُمْ ولتأتي طائفة الأخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كبروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمشعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم كان لكم ألم من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخلوا حذركم إن الله أعز للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة خذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم تألقوا مأنتم تأقمش الصلاة إن الصلاة كانت عن المؤمن كتاب موقوتا ولا تهلو في الشياطين خالقهم إن تفرون تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أَكْثَرُهُ نَعْمَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ولا تكن للخائنين قصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم من إن الله لا يحب من كان قوانا أثيما يستقفون من الناس ولا يستقفون من الله وهو معهم إذ يبيشون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا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 وَمَن يَكْتُبِ إِسْمَهُ فَإِنَّمَا يَكْتُبُهُ عَلَى هَدِيَّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا أَعْلَمَ وَمَن يَكْتُبُ خَطِيئَةً أَوْ إِسْمَهُ ثُمَّ يُرْمِيهِ بَرِيَاءً فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانَ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 وما يشاكِه وشول من بعد ما تبين له الهدى ويسبح غير سبيل المؤمنين وَلِهِمَا تَوَلَّا وَلِهِمَا تَوَلَّا وَنُصِرِهِ جَهَنَّمَ رَشَاءَ النَّصِيرَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَضُرُّ ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا من بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا تلطانا مريدا لأره وقال لا استقر أن لعبادك نصبا مفروضا ولأضل أنهم ولأؤمن أنهم ولأامر أنهم فلا يبتك أن أذانا خلق الله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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تدري من تحتها الأنهار طالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أفزق من الله قيلا ليس لأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من نعمل سوء يجز به يُوجِزُهُ وَلاَ يَجِدُ لَهُ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا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 قل الله يبتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي التي لا تؤسونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنشئوهن والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا ليتامع وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْهُنَّ نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَنُصْحُحْ عَلَيْهِنَّ سَبْعَةَ أَجَلٍ فَنَفْرُشْهُنَّ فِيهِ مَكَانًا مَعْرُوفًا وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ لِتَؤُذُوهُنَّ وَإِنْ كُنَّ مُوسِعَاتٍ أَوْ مُقَرِّضَاتٍ وأحبرت الأنفس الشحر وإن تحتنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدنوا بين النتاء ولو حربتم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 ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصحنا الذي ن أوص الكتاب من قبلكم وإيجاكم أن استقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حنيدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكثاب الله وكيلا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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوانين بالخص شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فطيرا فالله أولادهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا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 ومن يدفع بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بذيجا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 المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يخفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقودوا معهم حتى يقودوا في حبيث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يترضفون بكم فإن كان لكم فش من الله قالوا ألم نكن معكم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 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فشع لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولاء ولا إله أولاء وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَشْقَوُا السَّافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا بَيْنَنَا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ جذلهم نصيحا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واصطموا بالله وأخلصو دينهم لله وأخلصو دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأتي الله المؤمنين أجر العاقين.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 إن تبدو خيرا أو تحفوه أو تعفو عن شوء فإن الله كان عفواً قديراً إن الذين يكترون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ووسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتقلوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للشافرين عذابا ممينا وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُرْسِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَالَ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنَّا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اسْتَغْفَرُوا لِعِلْمٍ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ أَخْمُلدِ الْأَبْصَارِ فَعَتَوْنَ عَلَى ذَلِكَ وَأَشَيْنَا مُوسَى قُرْآنًا لِقَوْمِنَا ورتعنا فوقهم صوراً ميتاً فيهم وقلنا لهم دخل البدن الجدا وقلنا لهم لا تعطوا في السبت وأقرنا منهم ميتاً غنيضة فبما نقضهم ميتاهم وقصرين بآيات الله وأكلهم وقتلهم, وقتلهم الأن بآية غير حب. وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم مهتان عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَقُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا دَرَسَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَسَنُرِيهُ عِندَنَا حِسَابًا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَمَن يُؤْمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا خَالِدُونَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ بُحِلَتْ لَهُمْ وَبِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَضْرِبُوا الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَفْسِدُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنْ يُؤْمِنُونَ بِعِلْمٍ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أولئك سنؤسيهم أجرا عظيما إما أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماهيل وإسحاق ويعقوب والأسداق وحيسى وعيوب ويونس وَيُنْشِئُ ثَوْا رُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآثَيْنَ دَاوُدَ زَبُورًا وَوَسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا أُخْرُمًا مُبْشِرًا وَمُنْذِرًا لَّأَن لَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ كَفَرُوا وَقُضِيَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُنَجِّيهِمْ مَنْ إِنَّ مَلِينَكَ غَوَّوَ وَلَمُو لَمْ يَكُنْ لَهُ الْيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا الْيَهْذِرَهُمْ طَرِيقًا إِنَّ طَرِيقَهَا نَمَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ أَلَّا وَاهِدِ الْأَشِيرَةِ يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما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 فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إن شهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفاء الله وكيلا لن يتنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يتنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إلي جميعا فعما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويجيدهم من وَأَمَّنَ لَّيْنَ السَّنَكَ وَالْتَكْبُوَ فَيُعْرِبُهُمْ عَلَى بَلَاءٍ أَلِيمَةٍ وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ مِنْ عَدُوٍّ اللَّهِ وَلِيَهُمْ وَلَا نَصِيرَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ إِلَيْكُمْ نُورٌ مُبِينٌ فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يكتبتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن مرء هلت ليس له ولد وله أختهم فلها نفس ما ترث وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أسمتين فلهم الثلثان مما ترد وإن كانوا إخوةً رجالاً وإنساءً فللذكر مثل حظ الأنسانين يُؤَيِّنُ اللَّهُ رَكُمَا مَا تَظُنُّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ